يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَ فَاتَّقُونَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْنِكُونَ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 وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهِ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون مسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره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 وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُنُوا مِنْهُ لَحْمًا طَلِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُرْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 الذين تتوّفىهم الملائكة ان كنتم واني مي انفسهم فالقوا السلام ما كنّا نعمل من شؤء بنا ان الله عنيم بما كنتم تعملون فدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فَنَبِئْهُم مَّثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا بِالَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ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 وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا بِحَاقٍّ بهم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنَبْلُوَنَّهُمْ أَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَمَكَّنُونَ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 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَمَنِ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْشَى اللَّهَ بِهِ بَلِ الْأَرْضُ أَمْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ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 فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْمَدًّا وَهُمَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُرَابِ أَلَا مَا يَحْكُمُونَ الَّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الشَّجَرَةِ المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم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 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعنشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 الله خلقكم ثم يتوفقكم ومنكم من يرد إلى أرث للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير اللهم فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَنَّتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَائِمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يمجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟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 ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكن وجعل لكم من جنود الأعوام بيوتا تستقف يوم ضعنكم يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصبافها وأوبارها وأشعارها أساثا ومتاعا إلى حين لله جعل لكم مما خلق اضلالا وجعل لكم من الجبان اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر سرابيل تقيكم باسكم كذلك ينعم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فَإِن تَوَلَّ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْنِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ سُمْمَ يُنْكِرُونَهَا مَا الْكَافِرُونَ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 وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ أَنْكَاسًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٌ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَ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 ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولنكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وغرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله